موسوعه ك ي ن ا ق ا ل ت اخرج ل ي م م ف ل ا ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه و ق ط ع ل س ي د ي ه ن و ق للعلوم ن ح الاسلاميه بشرا إن هذا إن ل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 ودخل معه ا س ت ج ن فتيان قال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ر ا ن ي اعصر خمرا وقال ا ل آ خ ر إ ن ي أ ر ا ن ي احمل فوق ر أ س ي خبزا ت أ ك ل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ي ي أ ت ك م ا طعام ت ز ق ا ن ه إ ل ا ن ب أ ت ك م ا ب ت أ و ي ل ه ق ب ل أن أ ي ت ي ك م ا ذ ل ك م ا م م ا ع ل م ن ي ر ب ه تركت م ل ة ق و م ل ا ي ؤ م ن و ن ب ا ل ل ه وهم س ي ل آ خ ر ة ه م ك الاسلاميه ف ر و ن ب ا ويعقوب م ا ك ا ن ل ن ا أن نشرك ب ا ل ل ه م ن شيء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 م ا أنزل ا ل ل ه ب ه ا من س ل ط ا ن إلى ا ل إلا لله أمر أن لا ح ك م أمر ت ع ب د و ا إ ل إ ي ا ه ذ ل ك ا ل د ي ن ا ل ق ي م و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن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 ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين